عليه الصلاه والسلام رسول الله رسول الله اللي جابك يا حبيب الله الا كان عرفت انك انت بتتعذب شفاعت ال عند ربنا فيك ربنا شفعني فيك وجاي ياخدك عشان انا تجيك من اللي انت فيه قضيه الشفاعه يا جماعه قضيه خطيره قضيه الشفاعه قضيه خطيرة بس القضية الاكثر من اللي هيشفع لك رسول الله ايش فعلك ليه سنتك ولبسك وحياتك وسلوكك وعفافك وغض بصرك واجتهادك في الدين بالنسبة ليه ايه رسول الله ايش فعلك ليه انت عايشت على سنته انت جهدت زي ما هو جاد انت هو لما شاف الدين بيطعن حارب بحياته كلها انت عملت ايه لدينك احنا يا جماعه اجرمنا في حق الاسلام يا جماعه انا بتكلم بصدق انا مش جاي هنا اخدعكم انا مش جاي هنا اضحك عليكم انا مش جاي هنا اكسب ودكم ولا اكسب حبكم وامشي لا. انا جاي هنا ابي الدين ربنا انا واحد ساعي بريد بالظبط ربنا بعتني برساله زي ما بعت كل الدعاء واي انسان امين على هذه الرساله انا جاي اوصل لكم رساله مش وظيفتي ان انا اغير كلامها ولا وظيفتي ان انا اخبي كلمتين منها عشان تقبلوها احسن تفضل اه انا بوصل للست زي ما هي الحق حق والصح صح الكلام اللي ربنا بيقوله بمراده زي ما العلماء قالوه احنا دي وظيفتنا يا جماعه مش وظيفتي ان انا جملك ولا اضحك عليك ولا اخبي عنك حقيقه احنا فين يا جماعه الرسول يشفع لنا ليه عليه الصلاه والسلام احنا عشت مجهدين زي ما هو عاش الرسول كان مجاهد الرسول كان داعي الرسول كان صوام قواج الرسول كان افضل اخلاق على وجه الارض الرسول كان قران يمشي على الارض الرسول وصول للراحم عليه الصلاه والسلام انت من ده انت ايه انت احنا فين من هذا الكلام احنا فين من هذه الصفات ازاي دينك يطاع وانت ساكت اللي بيحصل في حق الاسلام جريمه والسكوت عليه جريمه السكوت عليه جريمه عدم التصدر لخدمة الدعوه والنصر الديني لاذ كريمه الوقت جريمه جريمه يعاقب عليها القانون ولكن القانون الالهي عايزين لفوق يا اخوات عايزين لفوق يا امه محمد يومئذ لا تنفع الشفاعه الا من ادن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم لا رقابا بقى حتى خالص وما خلفهم ولا يحيطون به علم وعنت الوجوه للحي القيوم عانت الوجوه للحي القيوم تخيل مليارات البشر وجوه البشر كلها وجوه الملائكه وجوه خلق اجمعين عانت عانت دي كلمه لما بتقرا على معانيها وتقلب في معانيها ده معاني ورا معاني عانت الاسير اسمه العاني, العاني يعني اسره الوجوع اللي الحي قريمه ان اسره تخيل لما سمعك يتأثر لما بنصرك يتفصل ازاي تخيل لما توصل لمرحله بقى انت ما مركز في اي حاجه حواليك صراخ واهوال وناس بتعذب وناس انت بتسمع اي حاجه انت عينك مش قادره تركز مع اي حاجه غير اللي بيعدي ليها بس مهما كانت المشاكل رايح ولك ودنك ما عادتش قادره تسمع اي حاجه غير اللي بيؤدي ليها انت قعدت مذهول عن اي شيء الا ما يؤدي ليك كانك مقصور السمع والبطر بالظبط عنت الوجوه من معنى عنت من المعاناه معاناه العطش معاناه الحر معاناه الندم معاناه انك تشوف واحد عاصى نفسه بعصق وبيتعذب والخوف والترقب يا ترى معاناه الانتظار معاناه القلق معاناه عنت من ضمن معاني عنت من العناء الزل الذل يا جماعه الذل اللي هيبقى على وش كل واحد عاصص دمه ما بتغفرتش يوميها ربنا بيقول اسمع بهم وابصر يوم ياتوننا اسمع اه لو تسمع كلام الزل اللي هيقولوه وابصر اه لو تشوف اه لو تشوف التوسلات اللي يتوسلوها الذل والمعنى الرابع لعنت من القهر ظهر الخلائق على حكم الله لما هيظهر حكم الله في البشر كل ما حدش يقدر يعترض يخط... حدش يقدر يستأنف حدش يقدر يتملص من حكم ربنا عليه المعنى الخامس في كلمه عنت الوجوه للحي القيوم المشهد الرهيب المهيب اللي هيحصل لما كل الخلائق تنزل ساجده لجلال الله لما الكون كله يسجد لجلال الله الا لربنا حرب عليه السجود لما كله ينزل يسجد لما المليارات والمليارات والمليارات تنزل ساجده لجلال الملك الجليل سبحانه وتعالى وعنت الوجوه للحي القيوم من شويه ربنا كان بيقول الرحمن وقشعت الاصوات وللرحمن دلوقتي عنت الوجوه للحي القيوم الصفات بتاعه ربنا دي في ناس مش هتعرفها غير يوم في ناس مش هتكتشفها غير يوم ناس مش هتدركها غير يا اخواني يعني زي ان الله هو الرزاق في اخر سوره الذاريات سوره الذاريات بتتكلم على قصر ربنا عشان قصر الرزاق عشان الرزق وحارب الرزاق عشان الرزق زي واحد كده راح مثلا يعني راح يعد في وظيفه فالا الموظفين قاعدين قال اما توددت لهم وتقرب لهم دول اللي هيشتغلوا معايا ودول اللي علاقاتي بيهم المفروض تبقى حلوه فعدى واحد قال اما ايه اتريق عليه قدامه عشان اقرب لهم فعدي اتريق عليه ويضحك عليه و... فواحد من الموظفين قال له بعد شويه قال له انت عارف اللي انت بتتريق عليه ده مين قال له مين قال له ده مدير الشغل اللي يعيلك هيرفضك الصدقه بتاعته ايه او بعد صوره زريات بجد وربنا بيقول انت عشان الرزق عشان بسيطه الرزاق اه وانت عشان الرزق حربه الرزقه وانت عشان الرزق, الرزق نسيت الرزقه طب اراك ان الله هو الرزاق بقى ان اللي انتوا قاعدين تقصدوا هو هو اللي, اللي فيش افضل للرزقه غير منه وتعالى احنا يا جماعه اللي مذكره في اللي عرفوها في الدنيا حلوا كل مشاكل حياتكم نفس الاسماء دي الرسول عليه الصلاه والسلام يا حي يا قيوم للحي القيوم برحمتك استغيث اهو خشعت الاصوات للرحمن يا حي يا قيوم برحمتك استغيث عايز ايه اصلح لي شاني صلح لي كل حاجه يا رب اللي عارف ربنا في الدنيا صلح بمعرفته ربنا كل حاجه اه لو نعرف ربنا آه يا جماعه اه كلمه اهدي الكلمه اللي قلب الواحد بيتعصر بيها لما يدرس تفسير آيات القرآن اللي بتتكلم عن ربنا ويبدا يبص للكون اللي بيتجاوب مع آيات القرآن عن ربنا ويقول آه لو عرفنا ربنا الكلمه اهدي قلب الواحد بيتعصر فيها مع كل مره الواحد بيرفع ايده لربنا يقول يا رب والاجابه تتنظم في حاجه ماكنش متوقع ان حد يقدر يعمل فيها حاجه يقول اه لو عرفنا ربنا اه لو عرفنا ربنا اه لو الامه عرفت انت مين يا رب اه لو الامه عرفت قدرتك وعظمتك ورحمتك اه لو الامه طمعت في اللي في خزائنك اه لو الامه عرفت اللي في جنتك اه لو الامه يا رب عرفت جبروتك وانتقامك وعرف آه, اه يا جماعه لو عرفت الملك لو عرفنا ربنا سبحانه وتعالى لو عرفت الملك الجليل ولكن للاسف للاسف مش قادرين نعرف ربنا سبحانه وتعالى شيكم تبقى صدمه يوم القيامه صدمه زي صدمه صاحبنا لما عرف ان مدير الشغل هو اللي بيعين وبيرفض اللي ناب مدير الشغل وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلم في ناس قضيتك كبير قوي يوم القيامه في ناس بتبقى ضا كبير قوي قوي أو يوم القيامه ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ربنا بيقول استنوا كل اللي بيا تشينس بلج دابي خا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ما يخافش نهائي ما يخافش من اي حاجه ما يخافش من عقوبات الدنيا اللي مش ليه ما يخافش من الاخر ما يخافش نهائي ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا اضما لا تتظلم اللي سيئه ما عملتهاش تتنسب ليك ولا يتهضم حقك في حسنه واحده عملتها ومش هتلاقيها فلا يخاف ظلما ولا اضما وكذلك انزلناه قرانا عربيا رب بيقول لنا انتوا بتعملوا ايه القران اهو قد اتيناك بما دون ذكر القران اهو كلام ربنا اهو الكلام العظيم بتاع الملك الجليل اهو انتوا بتعملوا ايه دلوقتي كل الايات دي بتتكلم عن اللي لما بعد عن القرآن لما ارض عن القرآن حياته ضاعت حياته اتدمرت يا شباب يا اباء يا امهات يا اطفال فين قران في حياتنا فين كلام ربنا في حياتنا يا جماعه ده بعدها ربنا بيقول للنبي ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه طب النبي بيعجل ليه النبي بيستعجل انه يحفظ القران ليه عارف ان ده اللي هيصعب ابو بكر وعمر عارف ان ده اللي هيفتح الاذان للصوم والقلوب الغلف عارف ان ده اللي هيغير الواقع عارف امته بعدها ربنا بيقول ومن اعرض عن ذكري اللي هيعرض عن القران فانه له معيشه ضنك الحياه احنا بعاد عن درس الليلة ده درس الليله بجانب انا كان نفسي اديك بجانب ان الدرس ده هدفه وقفه مع انفلونزا الخنازير وقفه مع هذا الوضع الوضع الواقعي اللي بيعد رساله ربانيه في رقبه الدعاء ان هم يترجموها للناس عشان تبقى الحجه اقامت علينا كلنا بجانب ده انا كان نفسي اقول الدرس ده يا عشان في وسط سلسله رجع لك يا رب واحنا بنتكلم عن القران واحنا بنجاهد يا جماعه يا جماعه سلسله رجع لك يا رب دي وسلسله بنيات الاله بتاعت جزء 29 الابلاه كل ده يعلم الله من باب قول لا وجاهدهم به شهاده كبيره هو ده الحل الحل الوقتي ان احنا نجاهد باقوى سلاح وهو سلاح القران ان شهوات اهل الباطل وحرب اهل الباطل من جديد كانك من جديد يرجع لكلام رب